أغيب وذل طائف لا يغيب أغيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب yigibu ve la la yigibu ve ercuhu recaen la وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر وَمِنْ تَفْرِيجِ نَائِبَةٍ تَنُوبُ وَمِنْ كَرَمٍ وَمِنْ لُطْفٍ خَفِينٍ وَمِنْ فَرَجٍ تَزُولُ بِهِ الْكُرُوبُ وَمَنْ لِي بَابِ اللَّهِ باب ولا مولا سواه ولا حبيب كريم منعم لطيف جميل الستر حليم لا يعجل رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمر روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب وليشجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلاً أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل Vmarğa zod aimali xüsibu, Vcüllü ala Nabi ve aalehi ma